بسم الله الرحمن الرحيم الرف لامرا كتاب احكمت اياته ثم قصرت من لدن حكيم خبير ان لا تعبدوا الا الله انني لكم بَشِير وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فضل فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ 111. عليكم عذاب يوم كبير 112. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 113. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 114. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعرنون إنه عليم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 وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّا مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ انه ليئوس كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 117. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 118. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 111. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبره كتاب موسى إماما ورحمة 113. أولئك يؤمنون به 114. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 115. فلا تكفي مرية منه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 122. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين 124. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 112. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 113. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك كلما مر عليه ملء من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون 117. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امنه وما امن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء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 قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم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 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 114. وإلى عاد أخاهم هودا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 122. بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 124. توكلت على الله ربي وربكم ما من 121. إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 122. تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتِيهم عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لوطا أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ بهم وَضَاقَ بِهِمْ هذا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وجاءه قومه يهرعون قَوْمُهُ إِلَيْهِ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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك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 129. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها, سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجير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 إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 121. وإنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد 122. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما انت علينا بعزيز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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْحُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ من شَيْءٍ لما أمر رَبِّكَ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 فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وإنا لم لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات